Kwa aba Kasuma kayo manina yaki Ya na uonesha umuhimu, Wa Mzazi Kumitekelezea ya mtoto waki katika hukuku zaki Na hakasema kuamba Ni katika isa Kubwasan Ya ni makosa kumtenda mtoto ibaya Kumutenda ubaya mtoto Hakuna zaidia hiyo Ni kufanini Kupuza taalimi yaki Kupuza taalimi كم سمعتم توتو ما هو يفرا إرديم نسونني، وكي كسر هذا، أكون أما كسر ما كوبا ثم كسر ما نو كما هاي، أنا ما ينفع حافظ ابن القيم رحمه الله. طيب، كي شاء سما المؤلف ففقة الله، ويا أيها الابن الموافق، ويا أيها الابن الموافق، قانزام بترى نصيحة أبا، قامبا والشغلي جنا توتو. Kau ni masalah ilmu ya, ya Mam boleh ni kau nufahisha nak kau kau, agak. Karena wajib kau kau kan Allah ikhujui, ikhujui le agak, ikhujui injia zakufwata, dihasil zakufwata atau kau kan agak. Biar ikhujui hil atau kau kau fibin agak. Kau baca ya yang telah dinamaku anfusakum wahai kum nara haiwezi kutekelezeka mpaka turudi kwenye asili ambayo ni nini? El ilm. Wazi. Izo njia za moto simpaka uzijue ndio uziepuke. Uziepuke wewe na ahili kuuepushe na watu wako nyumbani. Sasa kama husome wewe ukawasomesha na wao mtaepuka vipi moto? Wame. Hii aya haitimii wala haiwezi kuitekeleza mpaka urudi kwenye elimu. Ukirudi الله <سؤال> فساصمرو تكوباتي يا نور ويا كوجي ين Gaza، ويبوكا زلنجيازا، النار ناتاكوا ساسو مفواج يا ساسا واقو أنفسكم وأهليكم نعم. خسا بعدكم المزانا ننصيحة كنزاس. ذي ذي نمتوش هكمواجش نمتوش وناي عم بيو نصيحة سيبك. ويا أيها الابن الموافق نايري كديانا عم بيقام بقول وصيوك، لو بيو توفيق. إيه. يعني ندعى. ندعى. الخبر إن دعاء ندعاء خبر معناها إنشاء يعني الطلب أكون بيا هوني موافق أكون بيا هو نيمتو موافق نتوه موفق هذاك موفق. وبيا إذا أكرمك الله جل وعلا الله أكِك كريم هو إمجانا أكاكوبا بآبٍ أكاكوبا بابا آه الله أكِك كريم هو إمتوش هذاك وجاليا يا بابا يعتني بك أنا كشغلكي يا سامي، أنا هامون يا سامي، يعني النعمة سامي كبوشام توتنا، بالعكس، إكيا الله أمي كتونوك، أمي كرزوك بابا أمي كومبا يعتني بيك، أنا عنايا أنا كتشونغ أنا كتشونغيا، أنا كتشونغيا سامي، في هذه الصلاة كبوس مسألة صلاة، حثا ككوه ميزة، وحظا نيكو تقو حظ يعني نيكو صالي كومبي أنا أي صالي wa targhiban nakupingiza ham ukiona mzazi wako yuko hivo juu yako basi yakwambia fa iyaka tahadhari sana eh mtoto tahadhari thumma iyaka tena nakutahadharisha tena an tanza'ija min walidika uanze ku uanze ku na enzi'az hofu na kumkimbia kimbia yule mzee tahadhari kau kimoana fanya insyajian sama baika kata kau mukibia, kilau kau ahoy, wajakun itu anda kesal. Tapi hat darma ikhijan aku eh tabiehio, sangat tabiehio. Iki ompo hamzeh, anak syukulikia, anak inaya, anak khususan aku kumiza kesal. Basi iya k, iya k tahdari, tahdari uanze mukibia, ulamzaz. Nau kimoana fanya insyajian sama baika na eh, sama uyo, achen eh kasa nyumba hata kwa haina tena raha haina tena raha mje kuingia wewe eh la shaka hii si vizuri kwa mtoto naye kufanya hivyo iyyaka an tanza'ija min walidika ufanye enziaje na babako au mkimbii kibii wa anta tadajjara akaangalia shughuli zake yesa zote niko nifuatilia mimi niko wapi nimekenda wapi kwa nini yani akaona kama vipi ule mtoto kwa nini babangu anifuatilia hivi atafajjar yani azab yaghadab akasirika eh mim lak babake kimfuatilia fuatilia ni lazima mkufuatilie hadha eh maana wewe ni amana kwake wazi na yeye ya atakufuatilia hivyo ni darasa na yote kuja kufuatilia wako kwa wazi kwa hivyo itakuwa faida akimu kianza kufanya tazajjur ukasirika kwa nini ananifuatilia kwa kwani mimi mtoto mdogo bwana eh mimi sasa mshabalegha au mimi kadha mbona mzee sayota ananifuatilia la hakuna kufanya hivyo hakuna mtoto kufanya hivyo inna allah fa innahu wallahi hakika yeye yule mzazi wallahi anaka la kiapo yaamalu yuwafanya hiyo Kufuatiliya wewe Malengwa yake nini? Ala inkavika min sakatillah Iwenda mbiyo ataka kukukinga Kukukue na hasira za Allah Mana njehukuma mepwana aya ya Qur'ani Akufuatiliya wewe Ahakikishe ama kupatia kinga na moto wa jahati Sasa muachia afanya kazi yake Isikasilishwa na ye kikufuatilia Iwafanya kazi yake Ama ambiwa kuwa mfuso kumu ahliki Na wewe mtoto nikatika ahli yake لذلك أستطيع أن تكون من هذا الصلاة لا يرضى عنك إلا إذا كنت من أهل هذه الصلاة إلا كيف تكون هذا الوصول إلا كيف تكون محافظة في حفاظة صلاة ومحافظة عليها وإحفاظة لفصالة ساساة وأدائها لها نتكليزة ساساة إلا كيف تكون هذا الوصول لكي أتطلع ومزيقنا لكنه يستطيع أن تكون محافظة فيها au kukufuatilia, kukulizia wadih, ashaka hii mtabia ya mtotu mbae mtabia ya mtotu mzuri kwa nae bali bila aks ukiona mzazi wako yuko hivi, takofurahi wamba na hamuna hee ataka kujua umekwenda wapi na umekwenda kwanini nasahiyu kwa wapi wadih, lakini ukimuachili ya haka kada suda eh, ukiulatahu mjua umiruka ruka kwa wapi, umekwenda wapi ah, nda ia ni mtu mzima bana. Si mtu mdogo le. Na umpoze poze na mama. Weyo na wasuwa si gani ya. Ku mzima bana. Baru baru mzima nakitamulishu. Masuwa suwako nini ya. Eh. Lashaka hii. Si malaizi mbuku mbuku mbuku miatia. Lapsa. Malaizi tulawatiwa na mtu msallam siyo hivu. An nasiha ma'al walad. Tansahu huu walau kabur. Si bado tu ni mwana. Wana kikuwa mkubwa kituwa ndemu niyo mimi. Bado ni mtu mtuku. Bado yataka munasaha bado wewe mzazi una tajriba kumliko bado wewe unaona mbali kumliko la shaka lazima استفيد na ile hikma ile nao na tajriba ile nao mpaka wewe naye mtumzie wala hara paka muone amenyoroka sawa sawa utajua huyu sasa aweze kujipeleka mwenyewe wawe wa taamali fi hadha almaqam sasa kwambie taamali katika maqami hii sanaa allahil aatir sifa اللهكم سيفو متمناهي هو صفه مزوري سنه تاملي على نبيه اسماعيل عليه السلام كم سيفو متمناهي اسماعيل عليه السلام قال جل وعلا اسماه الله سبحانه وتعالى كم سيفو متمناهي اسماعيل عليه السلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه رضيا ها اسماعيل عليه السلام أكفان، اللي هو كيومريش أهله وتوه كنيمان وتو توه ك، كيومريشين الصلاة، يملاقون زلطة جنين الصلاة، يندعى بادا اللي هو كيومريش، الله كسيما الله سبحانه وتعالى وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة نزك، وكان عند ربه مرضيا، وسببه هاي ما بقول أفاية أقام بلي الله نموذج فجارات مرضي أمير زوا. سبب gani الفلكية balekiya yakapata radhi za Allah kana yaamuru ahla bi-s-salaam alikuwa akiumrisho watu wake sala na zaka ikawa sababu ya wahalali shiwa radhi za Allah subhanahu wa ta'ala akasema sheikh kana mardhian inda Allah falikuwa Isma'il alayhisalam maridhiya mbele ya Allah اليفانة بلي في <تصفيق> سببهم فكم فيك شيئا رأى الله التي ينال بها رضى الله في سببهم كيفانة وتحات رأى الله واعظم ذلك من سبب كبوا سبب كبوا يا كوفانة بلي وتحات راضي ذا الله من العناية بالصلاة نو شغلي كسانا نجم ولا صلاة حفظا لها كهفافي Muahafatan Aliah, nafu isimiza, nafu hifadha salat, tahi kupit, atak biliki muda, wa taadiya wa taadiy bin Ahl, nafu fundisha adab, wa tuak, wa jumani, nafu ya kusala, wa terbinya Lham, wale wa tuak, wa jumani, Alah Muahafat Aliah, nafu ukifanya hifu, Allah taqdir dia, kamil bermudiah mturnyak, nafu bekasas ikiwa patefuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala watakaralis Allah sana taala amrishawatu wako sala na za amrishawatu wako kuifadhi sala sawa na kuiotekeleza sawa sawa kwa kipindi chake sawa sawa na kuiswali kama mtume sawa sawa alivyoiswali ukifanya haya hakuna jambo gani litakuzii yokose radhi za Allah nani atakunyima radhi za Allah subhanahu wa ta'ala wazi na umjue mtu akimridhia fulani memridhia huwa hezi yaona motu haa maana aki ndo usha hukumi wa pepul ikiwamda huwa mipata radhi za Allah na Allah meridhika na heye maana aki ndo pepuni hakuna lupata radhi za Allah kangea motoni kangea bimotoni na leheni mardhia inda Allah subhanahu wa ta'ala kuhibu piya sala ina maana ni sababu wewe kunda pepuni ni moja katikanjia ina maana kukustikisha pepuni kihifadiza asa muhafadatan wa taadiyatan وتربية للأولاد واضح أشكا هل يكون مكوبة سنة لو تسمع ممارا ويتكيلة فانزة في نفسي نفسيه وان يروش نفسيه وان يقصال وان يقصال في زوري وفي فندية وعلى أهل ذاك ونبعا نساء صغير نعم نقصال في زوري خصوصا النساء ونواكي والبنات نعم تطوره وكيكي والأبناء نعم تطوره وكيكي وانا مرانينجي وقعنا نقصال وكيكي ونتس nasailu salat si wengi anaofahamu haya nasafa wache katika wanawake ndio anaofahamu fiqh salat ukasimama ukawaelekeza na watoto wazi na utaelekeza vipi kwa wewe huna nasajilo ile utakuhitaji apewa naye kwanza ukasome wewe baba ukaya usome ndio ukienda nyumbani kifundishe au utakwenda kucheko tafundisha nini wewe ujui ah vipi wewe ni umepewa qiwama na Allah kwambia ar-rijal qawamun sio قيامة سكولتو، ها؟ مبكرها يهون قيامة، كفنزواتروشون قيامة، كفنز أهل نقيامة، نو تام كفنز أهل فيهم هنا. قوم من تمام القيامة مبكر بس هو كسماعي خانس. نيوكي ينوباني، ورا كبيشناهلاه، واضح. نهيفين ديو تكو قدوة. لكنه كين على جهل، أملك زمكوان أنت جاهل، حتى كجع؟ هذا ما بيقول توابي، نو تام بياني ni patae hujah au ni patae hujah kwa mwalimu jambo kwa nini nisifanye ah lakini ah lakini nimfanya kusikia wa hata kwa mimi wewe utakuwa mwalimu mzuri kwaje saw mwalimu wenyewe kumbe hata hajidhibiti elimu atakufundisha nini umeona pengo hio lakini ukidhibitia elimu sasa masala sawa sawa ukienda utamfundisha utamtajia hujah kada kada kada toyo kwanza leo utafanya hivyo atawaona huko ni mtu sawa sawa haweza kubeba wajibu na haweze kutukua ممن يباني واضح ياللي نكتة مهمة ثاناتي كمبوك وراوى الإمام مالك رحمه الله في موطئه امي قوكيه إمام مالك رحمه الله كني موطئ ياك عن زيد بن أسلم قوكيه زيد بن أسلم عن أبيه قوكيه بباك لذلك لهم فانو حي وهو صحابم تكوفر رضي الله عنه نمنغاني يهي الككان أهل ذاك يباني اسكليز ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله. عمر رضي الله عنه الكوكس ما موسكو الكيسوالي ما شاء الله ذي الرك الله لفين دا يصاع ذي لمن ديكي الله يصاع واضح يعني ورد ياكي موسكو الكيسوالي ذي له جياليو يصاع أكمل إذا حتى إذا كان من آخر الليل. بكل بفكرة سوسيك ومشمش طلث يمش واضح أي قضاء أهله للصلاة الكويت يومي شاسس أهل زاك وكذا كنا وتوتني منه بسبب كيومي شما بحما هذا يزبط لمينه وضع في أكيكي من الجنس النساء ضعيفة ضعيف وكمومي شا قنزيه ساسابة هامك وتحجت أبو أتاجكيه نسالة أتاجكيه نكوامك هذا كيومي شما حكمة فهي همكا سايزو اندلين اكاذي هكو مناموم انت الرجل انت قوي بعده فلوس اللوغو اسا وامش ايه قوة ستكليف ايه مطوطو انت مهمش وقتك ما هو ان شاء الله اتاكوا ملالا كتوش لكن ايه مطوطو انت مهمش وانزي ساتاب اهام ايه او تكسيري كبوره معنى ما يتيق انت رجل انت كبير لذلك انجلي عمر رضي وانشوفك كان يستيقظ مبكر يصلي, يصلي يصلي يصلي حتى إذا قرب من الفجر قريب من ما نما نم قد يكون سهر ها إذا قام س bundles من طور السكوت ما تدري ها فجرو ملاع تحس يه هنقيه هنقيه كزو كم طوم حتى ما هتاتوك وين دب يا كشكيا قام لكنه كم براحة تستريح إلى آخر الليل كثيفة آخر الفجر قريب الفجر وكما مشى فلوس يمشوا Ita kuwa vizuri Ita kuwa nyamu lama'ana Alakut yata'awadun Watazwaya wanyi Wala ahli bait Uta kuwa sasa Uta kuwa sasa Umar hifun nilum kuwa Akifanya radiallahu an Al kuwa kiwamisha Wa yakulu lahum Akifu anbiya Assalata assalaa Ayam kini Sasa waqti tu salik Salik Eh Wotan amamisha Thumma yatulu Hathihi alayah Isha ki somahi ahem Wa amur ahlaka Bissalati salati. والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للذبوب آه هي كون تفسيري زي دي هي هي قصة دي التفسير مطابق نآه وكتاب قيام معناه هي آية نيجي قصة وكتاب قي فهم فقه هي آية نيجي هي آية ومن يلها هو يلها فانيا كمال فانيا عمر الله يرحم مناك أمي فانيا أكستدلي نآية وما نيشا فما معنا آية نكفانيا Maana ayah ni kufanyifu Siyoku usema tu lakini Ikawahatufani Nesha kahini o maana mutabikun lilaya Na hizi Ndivo kifanya hizi Itakuwa sato mifuataku anfusakum Wa ahlikum Maana wakua namotu kia wamisha kusali Wakinga asbabu za kufuwe na motoni Kwa hivu hii ayah alisoma Baada ya kufanya hizi ya nabufanya Radhiallahu anhu wa aralah Na huyu ni sahaba mutukufu من عالم من علماء الصحابة وقبة بعد أبي بكر حكونا زي ديك من علم زي ديك بعد أبو بكر بالعالم. الفقيه في الدين نني مبشر بالجنة آه مبشر بالجنة رضي الله عنه لكنها هالكلالة واضح اللي يمك أكوا مشان واتو أك استدل لنا آية كوا انبه واتوكم بمعنى آية نيكو فنجا واضح كي هي آية وكترق يطبقشة وفنجا كمان نب فنجا عمر رضي الله عنه واضح ما زو ما زو تاع طبعا تكون غومو لو كان سمه واستبر علينا حتى يجفني يجيكوجي زويش حتى تصبري الى الصبح يجيزوه ايه يعني زايد يا صبر. يعني مجرد صبر احكي كنا انا مصابره ايه كيجلزمشك تصبري ايه يعني درجه كبرى شي مش جهز مجرد الصبر على كل حال ايه هي طريقه باه كما wa li as-salaf as-salih kisha kwambie afataamal hala as-salaf as-salih taamalihi hali ya hawa 'anhum Allah warahamuna wa ila ilami ma rabbani al-'azim vipi walikuwa hali zao pamoja na hii taujih inayotoka kwa Allah taujih gani taujih gani na kusudia wa'mur salat ngali umara al-buichukiyah hi إيه فين ده؟ بيوك... هوا ودي... هوا نور الكشين ده ها؟ فاكوا فاكويلي. لكن لكيصومة... سما، هو تبيقيش. والله ما الصحابة الكشين ده. مسجداني أتي الصحابة وطول قمي في القرآن ها؟ أنا سبعين ما حفظت من الصحابة القرآن ما جع إلا أربعة. الصحابة وننت ولا لقصني قرآنيو تكني كيفوا؟ وننت. نبودربان، نعمر، نأبي، نناني ون. أنا سيد. كنا كنا مو جوان. زي زي نعم زي اللي ثابت حاول رألك صيغ القرآن الدقة في كم صحابه وبقياواته والقوة من فذي سهامه اللي ما رزقه الله القوة من فذي سهامه الله لو رزق بس رب القرآن كيتي ناوا كبار في السب وستتصور وإذا بكو طيف ذيوات صحيح على كل حد لكني انجليا ومتشينا سعيدنا ما حاف منعات بس وين جزام وشينا قرن صحابه لكن بناه كمال وسبب إلي آية أنا ويسوما تتبقش أنجليه آية سيسوما تقريبا تنميه فالي كويلو رون أعطو أنجليه منا لتبقش أي آية كلمتو تجفت تقول تأكونا هذا هو مظهبا نتوشي إلي حفظيه وطحة الله يباريك مفقا وقتو فيتر محفظة لوكو ساتوات واغذروا وسبب مقصود زيلي نصوص زوت نتوم سنصار ألزاد يكوث تعليم القرآن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 jika Allah membiarkan, baca, baca, dan katakan apa yang kamu katakan di dunia. Pada darjah Quran yang kamu lakukan di dunia itu tidak akan berlaku. Hadis yang saya katakan, katakanlah, Allah akan menghantar orang yang beriman, orang yang beriman, orang yang beriman, orang yang beriman, orang yang beriman, orang yang beriman, orang yang beriman, orang yang beriman, orang yang beriman, orang yang beriman, orang yang لو تاب من هذا لا خطأ الحديث يقول من علم من تعلى ذلك كسمهيهو وتنبأ من الصحابة أبو أي درجة ناقو حفظه قريب وقت إلا وشأنه ومن باب أول قام بهاي أزيله وما أنهم ما حفظه كله بل تعلموا معنا تعلموا القرآن إن حتى كما أقوم لكنه كزيفه و كزتكليزيه معناهك وتطبيقه هي له مفهوم صحيح وزيلا النصوص صوتا لقولكني فضل القرآن وفي فضل القران الذي لكن القليل مع العمل أفضل من الكال الكل الكل بلا عمل niba na wanasema ahal al ilm ndo hapa ndipo masahaba walitushinda walifushinda na hu mfano wa umar sote tuna ikoasi tushinda na na hatuwezi kusubiri sisi hatuwezi kusubirudia kwa kuamsha Sulam si tera, ah, anda setan atau kahiwu? Usulam si tera, tuh uspam si tera nolat afrahia, mana hatta kita tuak wanjik soal. Entebihu barakallah fikah. Lah budha, ispirar, tuh kambih was tabiralihya, wasbabun yaukumu zitor, yaukumu zitor. Tapi, thumma ta'amma al waqiyahal kathirin min al nas, ish shunguzawat wa fi tafrituhim, dilewa nabufanya takcir. وإضاعتهم ونززعيش وعدم تأذيبهم نكوكوسكواتي أداب وتتوار لهذا الواجب العظيم هو كونو واجب كبوة كلا وتوزنزو أنقافي سهي ونتقصير كبوة أنا وإن نفس ذاو كوني مسألة صعبة نكوني كوفونيش أداب الصلاة وتتوار تتوارونا واضح إن لم تتوارونا فلا تليفنا تفسير فما أحواجنا في هذا المقام ni namna gani tunavohitajia kwenye makam kama hii anakun fi anfusina muhafidhina ala salat na hii ndo dawa kubwa kwanza lazima sisi sisi wazazi lazima tuwe muhafidhina maana wallahi mtoto akuangalia vile anavofanya babake wee taamali utamkuta anaigiza bila atakapobarabara pita yeye yeye anakuigiza tu kwa sababu yeye ni mafthuru bihada ndio akasema iko haja sana sisi kwanza tuwe muhafidhina ala salat sisi wenyewe kwa mutabiina li auladi na anachoenye kuafuwati hatua hatua nyayo baada ya nyayo wallahi kama unahisi masukulia ya hatua anaokwenda mwana ujue hii hatua ameenda wapi na amekwenda kufanya nini ndio akasema wa mutabiina li auladi yana fi adai katika kutekeleza maji hukumu yake hususan maji hukumu saya lepas soli, orang mcm tujuh orang mohon untuk mskiti, alaf orang faham ni, mubazir. Niaya orang dah niaya umendak, bonus dia perut mskitin, uluak. Lekiru ni ukis kiza mabu mengin, orang dah ni mcm zima macam ni, anak ipan dah yulewan. Ayat ni, jauh jauh kimi fata fata sah, mcm tujuh tuhana, mcm ni mahu huru-huru, unu buz, unu. Akun alih huru, nan alih huru. Ah, satta tu mumban ibitil Allah Subhanahu sote tumeumbwa ni waja wa Allah na lazima tukae chini ya amri Allah hakuna mtu huru kwamba huru ala sharia yokuwa ah kwa hiyo kisha kufahamu kwamba sisi tumeumbwa ni waja wa Allah chini yake kutekeleza yake basi wewe mwenyewe utajua mimi ninajua hukumu la kufanya lakini yule anayekuambia mwatie bwana tie bwana eh bwana la shaka huyo hakupendi yokuipoteza barabara ya kwa sababu ile bala bara tapi cha yule mtoto wendeo masuala yule anaikwambia usimfuatilie mwachie mwambele wako mwachilie wacha wangu mimi nifuatilie kwa sababu mimi na maswala dhidi yake utakwenda kwa na yeye mbele aalla na ni muhasaha na atasema baba aalla subhanahu akamwambia muulize baba alinifunza hayo ah ha, muulize huba baba wangu alinifundisha hayo wabi idhalika alipokuja yule bwana mmoja wakati wa umar radiyallahu akaji akan ssetia amane akamambe Umar radhiyallahu an ibni ya'uqquni au 'a akamambe nletee kwanine ana fanya hilo kwanine ana kuasi akaitwa le barobaro kwa babaki mbele ya babaki na mbele Umar sasa ndo khalifa akamambia wewe nifikia kutoka kwa babako kwamba wewe ni asi wa mzee wako mu msilizi kwanini akamambia ya amiral mu'minin يا أمير المؤمنين. ألي عليه حق. ممي نحق جوابا بانك سينا. فأميوناها. أخمي ما هي. حق زنق نزيبي جوابا بانك واني فني. أخمي يا عمر يا قوانزة. أن يحسن اختيار أمك. حق يا قوانزة باباك وكفني. القوة كتغولية ما ممزوري. نتغولية موانو ما ممزوري. Namtume yasema fazfaro bi dhati din. Ukiteleza hapo ilo njiyula kwanza usha kosea. Usha mkosea mwano. Iyo ni kitutia kwanza usha mkosea hakiyaki. Ani yuhsina kuthiyara ummiki. Akuchegulie mama mzuri. Ili haki kwanza umpatia mwano. Bili. Ani yuhsina kuthiyara smiki. Akuchegulie jina zuri. Akuita jina zuri. Sipita magina ya hayaleweki. Tatu. أن يعلمك فرض دينك. أكفنديشة ما مبيا فراغ يديني أكو. الله أكبر. ثلاثة وليبتورت والبصيرة هاي كمان بيا سله أي هذه الثلاث فعلت. هبوموليس جالس صعبن بليه هو بقى. كت كهذي حقتاتو على نفني أيب. على نفني أيب. أم ما مانغو عندك أنت ما أANGO من تغليه سيهير ثم أم تجدي جينا ممن مساهوا متاجك تطليان كوسوما منامي كلام تغليا أما جينا كسم فسمان يجعله أما كوسو كنلسميش القرآن أو علم موليز هو ببانغس عشان كنلش أتا أيامه يمين موليز يا مراومين أكوليز أو مفاني أو تعب بس ما سيعرف هذا بيدهب لقد عققت ولدك قبل أن يحقق ولدك هنبعكوا نزك ولدك wewe uli ndo loanza kumuasiye na yeye sasa ywafuata ile mbegu uliyoipanda akupa matunda akamwambia shikareni mko ni murudi sasa mwendye mkaeleane mimi sina kesi ya kufanya maana wewe tayari ushavunja mambo matatu kumuhusu kisha wataka haki yako wewe mzee kamil Nawe wewe tayari ushamnyima yeye dha na suluhana hapo wazi ala kulli hal ni kama faida parfa kuseki qissa takatue macho sana khusus nah. eh? uh, <laughs> haya maskala dokaza takuta zimekithiru huku twasema watoto hawaskii niam kuteleza sisi mwanzo eh tunteleza sisi mwanzo kwaambia bwana hapo mahali kabaya usende sasa kikujua mimi ninataka kuoa wewe mimi wewe kuoso nini si mimi ndo nataka kuoa si ndo leo mtaka mwenyewe mimi bwana sikusaambia usiingilie kwa nini usiingilie mambo haya kwa nini ikiwa ni mwanangu kwa nini atimwachie mwachie, mwachie. Hakuna muachie, awati walitakana wenyewe, walitakana wenyewe, kweni sherele kwambia hivo. Hapana, ni mimi, natakamibu, na mwenyewe, ndio nini. ni baba na hisi lakimnani, masulia. Ukimuacha, akateleza kukosea, akakosea kuchagua mama, jua kwanza shamukosea mwane, itakai kujia. Sasa subiri matunda. Wabe. Sasa hati na yaona yote, nile mbegu tuloyipanda wenyewe. Wakanyo wa wewe usende pale kubaya, haa, mindolo mtaka mwenyewe. Nenda kangi sasa ukitoa matundra kama haya shida iko wapi kwa nini ulalamika mwana wa kuasa kwa asili na yosha muasir kushamtagulia mama mbaya utarajee awe nzuru vipu na mama yake mbaya insabi mubarakallah hizi nukta muhimu sana tuzifahamu wama ahwajana ila sidqil iltija ila allah na namna gani tunavohitaji sisi kiasi gani tunavohitaji tuyo kweli kwa kuelekea kwa allah kumtegemea Allah lazima kutoe wakweli kwenye tegemeo letu kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala bi an yajala auladana bi an yajalana wa auladana ila Allah ndio atujalie sisi na watoto wetu yaani ukimtegemea Allah kwa ukweli ukamlekea Mola wako kwa moyo wa mkweli basi ndio Allah akujalie wewe na watoto wako min ahli as-sala haya kujalie nyinyi nyote katika watu wa swala walmuhafadhat na dua kubwa katika mahakam kama hii makamu salah ukitaka kuomba dua kubwa katika dua ambazo kama zimekuja katika masala hii ni dua alkhaliil ibrahim alayhi salatu wasalam ni dua aliyoomba ibrahim alayhi salatu wasalam rabbi j'alni muqima salah wa min dhurriyati rabbana wa taqabbal dua hii dua usikose kuioma kwenye mahakam kama hii hakuna na yeye ni mtume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na ni maasum na bado awaombea dhurria zake awaogopea na yeye ni mtu wa tarbia nzuri bila shaki na ni mtu mzuri na bado atafuta isti'ana kwa Allah amsaidie aye watoto wake ni dhurria na kwa kwamba wanaisimamisha swala sawa sawa toka akasema rabbi j'alni mimi kwanza umeona mimi kwanza muqima as ولا يكون مضيع الصلاه بالعكس تتواقف بها وتكون مضيعين للصلاه اسال الله جل وعلا في اولى ان يوفقنا اجمعين للمحافظه على هذه الصلاه وان يصلح اولادنا وان يجعلنا وايا من المقيمين الصلاه امين امين فلتكون شاء الله تعالى نعم نكتب القدر الله تعالى اعلم صلى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين